على اتحاله اتحاله من رغ الوعيانا يقوم زهيد فيه <تصفيق> الدواني <تصفيق> ولا العرف علته بادين في راسي ريج من ويت الهفن السموم يوم غفت العين تبكيت ايجيت بلبيته والله اني ماتي شافق لمطلع الرجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبليته بادين في راسي ريج من ويت الهفن السموم يوم غفت دعني تبكي فجت بلبيته والله اني ما تشاف قلب مطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق من هون قبلته يوم شفت ديارنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لانه حلي و عدساني من جيل الهدوم ومقعدت عاد بيني دمع شينا هليته يا ديار العونية ليتي تمحى ذا الرسم ليتي وقت قدمضى ليتي عوب طربته قال ابن ثقبه ولد سهما عرب عن رخم وقت نقلتك تفوي كثر وخمته يا ديار العونية ليتي تمحى الرسم لا توكت قد ما ظال تعوض طربته قال بنتاه بهولابسه ما عرب على خم وقتنا قلت كاتفواك تروخمتاه وقتنا قلت كاتفواك تروخمتاه ذاك راحل الحالي وعد سالم شيل الهدم ومذاعت عيني من الدمع شي نهلته مذاعت عيني من الدمع شي نهلته كبدي اللي كانها تطعان بحد السهم Cadri yang lidae, demi demi tukira abrata, syabrusi sebelumnya waktu, hawa dah keterlhamum, syifte selma bel masai, ri, maha dina, kahli ta, kbd yang ikannah, tetaan bhadisahum, دوم تقرأ عبرتا شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساء يريم حدن شفت سلمى بالمساء يريم حدن مجمعة عيني منه دمعي شي لها اللي ته مجمعة عيني منه دمعي شي لها اللي والحرار الصيدة والله هنا ما تحوم فك وسبوقه ما عديك يلقط حبتة اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قذرته والحرارة الصيدة والله ناماتو حوم فكو اسبوقه ما عادك يلقط حبتاه اشهد انه صح ماء غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قذرته كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته يا روحي وعيانا يذم زهيد بيه التواني والعرف علته يا حيل نحاني وعجزاني من جهن الهدم ودمعت عيني من الدمع شيءه الليته ودمعت ada tabai syi nah